وعن جندب إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إسبعه فقال هل أنت إلا إسبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتي